وَمَا تَسَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا وَمَا البريه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربه الجنة. تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها أبدا رضي الله